بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم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 واللائي اسم من المحيض من مثالكم إن رتبة إن رتبة فعدهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أي وضعن حملهن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 لَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُفْقَدُ سَعَةً ساعت مِنْ سَعَتِهِ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 قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 رسول ليتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحَاتٍ يُدخِلُهُ جَنَّاتٌ